وَمَا وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يمدي السبيل 125. أذرهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم مَوَارِيقُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَفْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ نَبِيَّكَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْخَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا 119. وأخذنا من النبيين ميثاقا وَمِنْ ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقين. وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إِذَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا غَشَّتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَظُنُّونَ هناك بتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وادن الله ورسوله إلا برورا وإذ قال الطالب ائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا هرات وما يبيعون ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم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 فَكَمْ مِنَ الْفِرَارِ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذا الَّذِي يُعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ 119. وليا ولا نصيرا 110. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا 111. عليكم 119. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور آينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَمَالَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَرْضِ يَسْأَلُونَ عَن آبَائِكُمْ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 وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَذَنَا اللَّهُ وَرَسُولٌ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِمَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَضَبٍ لَّمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا نَّزِيزًا وَ الذي نَظَوهم مِن أَهْل كتابَابِ مِ صَيص وَقَدَفَ فيِي قُلوبِ مُبَ وَنْقَدَفَ فيِي قُلوبِ مُوبَ فَرقَ تَ قُتُلونَ وَتَأسِرونَ فريقا وَأَوْرَثَكُم أَرْضًا وَجِهَارًا وَأَمْوَالًا وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن فَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُنَّ فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْرَحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَا بفاحشة مبينة يضعف لا العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نُئْتِها أَجْرَها مَرَّتَينِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ فلا تخضان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعان الله ورسوله إنا ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 110. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا 111.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 والصابِرين الصاباتِ والخاشين والخاشعك وَْمتصّقين والْمتصّقات وَصاب إِمِينَ وَصاب إماتِ والحافِظينَ فروجهم والحافظات والالصَّ إِمِينَ وَالح إماتِ وَالحافِظينَ فرُجَوّ وَالحافِظاتِ والالذكرِرينَ الله كَثيرَ وَالذكِرَات وَالذكرِرينَ الله كَثًا وَالذكرِراتِ عدَّ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 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِئُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَ اللَّهُ مُبْدِئُ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ 119. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النهاية 119. من حرج فيما فَرَضَ الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا 110. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله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 وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعذ لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 119. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 110. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا 111. ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله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 صرخا جميلا يا ايها النبي اننا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورا وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك 129. وبنات عماتك وبنات خالك, وبنات خالك وبنات خالاتك التي ياجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك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 تُرْجِ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُئْوِ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَلْضَيننَ بِمَا آتَيتَهُم قُلُّون واللَّهُ يَعلممُمَا فيِي قُلوبِكُمْ وَكَانَ اللهَّهُ عَمًَا حَلِيمَا لا يَحِلُ لَكَ نِسَ أُمِ بَد وَلَا أَ تَبَددلَ بِِ من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رخيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا ان لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فدخلوا ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعمتم فاتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم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 لا جناح عليه النفي اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله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 129. وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُجْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنْ ذَلِكَ أَجْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ 120. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَئِنْ لَمْ فَالْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِ 119. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 110. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله 119. لعل الساعة تكون قريبا 110. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا 111. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا 112. يوم تقلب وجوههم